والتيل والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلق للإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون